Amma tessahaloon Alin nabai al-azim Al-adhi hun fiim u-kterifoon Kallah sayalahun ALAM NAJ'ALIL ARDAMA FADAN سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَ السَّرَابَ إِنَّ جَمَلَنَا كَانَتْ مِرْصَادًا لِالطَّاغِينَ مَا بَلَغَ لَا بِثِينٍ فِيهَا أَحْقَادًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَهُ وَلَا شَرَابٍ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 فذوقوا فذوقوا فلن مزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حتائقا واعنبا وكوائب راضا وكأسا بها قا لا يسمعون فيها لغا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الرحيم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه معاه